يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسول ثم ما تردون إلى عالم الغيب والشاهدة فيُنبئكم بما كُنتم تعملون.